ان يريد تغيير مؤجره نعم سبب الكلام عن فضائل الصديق رضي الله او عن شيء من فضائل الصديق لان لو اردنا ان يعني نستطيل في ذلك لا صار المقاوم جدا في فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم قال ثم ذكر عمر رضي الله عنه من الخلفاء الاربعه وعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لان الله فرق به بين الحق والباطل نعم نعم عن عمر ايضا نعم هذا في هذا وجه العموم لكن في الفضاء الخاصه فعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لان الله فرق به بين الحق والباطل لما اسلم عمر وحمزه اعتز المسلمون باسلامهما وكانوا مستضعفين ومختفين في دار الارقم قبل اسلام حمزه وعمر رضي الله تعالى عنهما ولما اسلموا خرجوا رضي الله عنهم يقول ابن سعود رضي الله عنه ولاثره الثقه البخاري في صيحه ما زلنا اعز منذ اسلم عمر وسمي بالفاروق لانه الله فرق به بين الحق والباطل وقال ابن اثير سماه النبي عليه الصلاه والسلام الفاروق وقيل بل سبدل سماه اهل الكتاب قال الطبري وكان يقال له الفاروق وقد اختلف السنوي في من سماه بذلك فقال بعضهم سموه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزاه لعائشه رضي الله عنها وقال ابن شهاب بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال عمر الفاروق وكان المسلمون ياترون ذلك من قوله المهم ان الله فرق بهذا الرجل رضي الله عنه بين الحق والباطل وهو افضل الامه بعد الصديق رضي الله عنه افضل الصحابه بعد الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ابو بكر وزيرا والوزير هو المعين والمؤيد لولي الامر قال سبحانه وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَسْتَد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي فَالوَزِيرُ هُوَ الْمُعِينُ وَالْمُنَاصِرُ وَالَّذِي يُشَارِكُ فِي الْأَمْرِ قَوْلُ فَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَائِلُهُ كَثِيرَةٌ وَسَمِعْتُ مَا جَاءَ فِي فَضِيلِ الصِّدِّيقِ لما رقى هو عمر وعثمان على جبل أحد واهتز ورجف الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقلم وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد وأيضا في الصحيح في مناقب عمر رضي الله عنه أن أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده النسوة قد اتفعت أصواتهن فلما دخل عمر انصرفنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وانخفضت أصواتهن فلما دخل عمر قال يا قاتلات أنفسهن أترفعنا أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام متهلنا وجهه آهن يا ابن الخطاب ما رأىك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر يعني أن الشيطان كان يهرب من عمر ويخشى عمر رضي الله عنه إذا رأى يسلك طريقا وفجا سلك فجا وطريقا آخر هذه تربيه عاليه جدا حتى الجن والشياطين يخشون عمر رضي الله عنه ومن فضائله انه وافق الحق في غير ما موضع قبل نزول الوحي في حجاب النساء وفي الخمر وفي اسار احد في سرى بدر الاحد في سرى بدر وافق الرسول قول عمر رضي الله عنه وكان ولوان في هذه الامه ملهمون لكان عمر رضي الله عنه هو عبقري هذه الامه والذي نصر الله به الدين وطالت مدة خلافته رضي الله عنه واذل الفرصه والروم رضي الله عنه وارضاه وكان غايه في العدل والخوف من الله عز وجل كان كثير البكاء مع شدته وقوته في الحق رضي الله عنه وارضاه قال ثم عثمان الارجح يعني عثمان هو من اول السابقين الاولين الاسلام والارجح يعني على علي وليس على ابي بكر وعمر فان الاجماع منعقد على ان ابي بكر وعمر افضل من عثمان رضي الله عن الجميع وهو من السابقين اولي الاسلام هاجر الهجرتين هجره الحبشه واجرا الى المدينه وانفق الاموال في سبيل الله فاشترى بئر روما للمسلمين وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في من يحفر هذا البئر وله الجنه كما في عند البخاري في الصحيح في مناقب عثمان فحفر عثمان رضي الله عنه وجهز جيش العسره 340 باقتابها واحلاسها على نفقته رضي الله عنه الله وهو الرجل الوحيد في الامه الذي تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه وام كلثوم ولذا يلقب بذن نورين عمر لقب الفاروق لعمل عمله في الاسلام وعثمان يلقب بذو النورين لانه اختص بهذه الخصيصه هو الوحيد في الصحابه اللي تزوج من اثنين من بنات الرسول عليه الصلاه والسلام وايضا هو رضي الله عنه وارضى الذي جمع المصحف وسمى بالمصحف العثمان بالرسم العثماني يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وايضا هو رجل منتفع منه الملائكه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في احد البساتين ودل رجله في بئر ودخل ابو بكر فلم يهتش وعمر قال انك انكشف عن ساقيه في روايه عن ساقيه فلما دخل ابو بكر وعمر فلم يعتذر ولم يسوي ثيابه ودخل عثمان فاعتذر وسوى ثيابه فقال قالت عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر فلم يهتش ودخل عثمان فعزلت وسويت ثيابه قال يا عائشه الا استحى من رجل تستحي منه الملائكه كانت الملائكه تستحي من عثمان رضي الله عنه وايضا كان رضي الله عنه يختم القران في ركعه الوتر في كل ليله وصح هذا الاسناد الى عثمان وقد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وصح الاسناد الى عثمان في هذا رضي الله عنه وارضاه وان كان الافضل ان الانسان لا يقرأ القران في اقل من ثلاث لان عبد الله بن عامر لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام واستازنه في ذلك قال فاجل له في ثلاث ثلاثه ايام وقال من قراه في اقل من ذلك لم لم يفقهه وكان هذا هدي عليه الصلاه والسلام ولكن هذا استشهاد من الاثمان في العباس رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك قتل من البغاه رضي الله عنه وارضاه قتلوا قتلوه من أجل ماذا مع كل هذه الفضائل من أجل الدين أم من أجل الدنيا من أجل الدنيا من أجل الدنيا وليس من أجل الدين ولذلك لا تجد خروجا وقع في الأمة إلا من أجل الدنيا ابتداءا بذل خويصرة إلى مظاهرات مصر وتونس ولبيا وغيرها كلها كانت بسبب الدنيا ما خرجوا من أجل الدين من أجل إقامة الشريعة وانتشد خ بعضهم بذلك قلنا من اجل الوظائف والرواتب والاموال والكروش والقروش حتى الشعار الاجوف لم يرفع وانما رفع مكانه غيره مما يناقضه والعياذ بالله فولهذالك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كلاما مفاده انه ما من خروج وقع في الامه إلا وكان الشر المترتب عليه أكثر من الخير إن وجد خير أصلا فنسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله تعالى ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه يعني بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبته إلى قلبه وأول الناس لحوقا به فاطمة رضي الله عنها لما حضرت النبي عليه السلام الوفاه اسر الى فاطمه شيئا فبكت وكان قد اسر اليها انه سيلحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم فحزنت لفراقه وحق لهذا رضي الله عنها فلما راى من هذاك اراد ان يوانسها ويطيب خاطرها رضي الله عنها عنها ف أسر لها في أذنها شيئا فضحكت فلما سئلت في ذلك قالت انه أسر لها بانه سيموت ويلحق بالرفيق الأعلى ثم أسر لها بانها أول من تلحق به صلى الله عليه وسلم فنستبشرت بذلك لانها ستلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أول الناس فمتزوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفي فضائلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد كما في الصيحين الحديث سعلي بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ذلك في غزوة تبوك لما خلف عليه الصلاة والسلام عليا على المدينة فشق على علي أن يتخلف كيف بهذا البطل المقدام مجدد الأعداء رضي الله عنه المبارز المقدام الذي كان يحتما به في وطيس المعارك رضي الله عنه انتقل على الرغم ان المدينه كانت كثيره الاعناب والثمار يانعه والظلال ممتده وغزوه تبوك كانت في حر شديد والنبي عليه السلام يخلف عليا رضي الله عنه فيحزن علي رضي الله عنه فيؤانسه لذلك على العالم والطالب العلم اذا راى من تلامذته يعني حزنا ان يؤانسهم وان يشوقهم اذا فاتهم شيء من الخير فلما قال علي الجهاد لما يعني فات علي رضي الله عنه الجهاد لما فات عليا رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤانس ان يؤانسه بذلك فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وهذا كثير في السنه صحيح ايضا عند البخاري في صحيحيه ولعله في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى طوما وسعد جالس فراى ذلك في وجه سعد فقال يا سعد اني لا اعطي رجلا وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار يا سعد اني لا اعطي رجلا وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار العطيه او المنع من العطيه ليس دليلا على عدم المحب ظن ربما كان الذي لا يعطى احب ممن يعطي والذي لا يزار احب ممن يزار فلما قال ابو عبيد القاسم سلام رحمه الله للامام احمد كان بينهما محبه وتود عظيم يا ابا عبد الله وددنا ان تزورنا كل يوم ابو عبيد صادق قياده تنال السنة بينهم ود ومحبة وليس بينهم تشاح وبغض كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخوالنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا وهذا الأمر نعم عظيم لا يستهان بها ولذا كان حريا بأهل الجنة أن ينزع ما في صدورهم من غل حتى يعيشوا في طمانين وسكينة وعدم لغط ولغو قال الله عز وجل قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن فنزع الغل من القلب نعمه عظيمه ان يكون قلبك صافيا نقيا لكل رجل على السنه لا بد ان لو مداخل الشيطان قلب العياذ بالله وربما اذا راى الانسان يعني او طالب العلم احد طلاب العلم يعني اقبل الناس عليه ووفقه الله سبحانه وتعالى بان جال له الوجاهه والقبول في الارض ربما دخل الشيطان عليه بان يعني والعياذ بالله يجعل عنده غل وحقد وحنق على هذا الشخص هذا مرض خطير والعياذ بالله ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب فيدفع بي اليقين بالقدر ان الله عز وجل قدر الاشياء وقدر الامور كلها حتى يطمئن القلب ويسكن الى قضاء الله عز وجل وقدره تريت خاتم اهل السنه اقبل الناس عليه فجعل الله ان يبارك له في ذلك وان يزيده خيرا وتوفيقا لان بينكم ورحمه وهي السنه تجمع بين الجميع اما ان يكون الشيء القلب بشيء وربما عرض الشيطان الانسان فلا يستد لا يتدرج معه وانما يدفع ذلك بالايمان بقضاء الله عز وجل وقضائه والرضا والتسليم ويشتد في الاخلاص لانه ربما كان هذا القبول بسبب اخلاص العبد نعم فعندما استخلف عليا فلما راى منه حزنا على انه لا ترك الجهاء على انه يعني لن يشارك في الجهاد في الغزوه حولهم الصادقون في الجهاد في هذه الغزوه قال الله عز وجل في ال70 رجل الذين اتوا النبي السلام قالوا نريد ان نجاهد معك قال لا اجد ما احملكم عليه ليس عندي سلاح ولا يعني ابل او خيل احملكم للجهاد قال الله عز وجل مسطرا ذلك في كتابه مسطرا ذلك في كتابه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قل سلا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون من هو العرباد بن ساريا رضي الله عنه وجميع الصحابه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون اما في زمننا هذا في بعض الشباب يشدق الجهاد الجهاد الجهاد الجاء وهو اللي بيجاهد وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد مقابلني مرة وأنا أطوب بالكعبة شبه الله واستوقفني عن الطواف دقائق فقالوا إذا نذهب إلى باكستان أيام أو الشيشان قلت يا أخي أنت جاهل بالشريعة لا تفهم الشريعة اذهب وتعلم العلم الشرعي هذا أعظم أبواب الجهاد وجهاد الحجة كما قال ابن القيم محمد الله الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان فضلا عن كونك لو تستأذن حكام بلدك آخر وربما تعرض للفتنه ولا تصل وتغسل نفسك في دينك فلما رجعت الى مصر بعد شهور وجدته قد حلق لحيته وهو شخص عادي من عامه المسلمين وهو من دهماء الناس هذا هذا من الجهل الانسان يتعلم الدين ويفهم حتى احكام الجهاد نتعلمها ونفهمها فعلي رضي الله عنه فضائله كثيره وايضا من فضائله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما فعل علي السلم سعد الصيحي قال وقيل ان رجلا يتردا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه وكان علي الأرمد أصابه رمض شديد في عينيه وجاء يسحبه رجل من شدة الرمض رضي الله عنه فلما اصبت بات الناس يدكون ليلتهم هذا هو الصدق مع الله لم ينم الصحابه هذه الليله صاروا يديرون في اذهانهم من يعطى الرايه هذا فبات الناس يدكون ليلتهم ايهم يعطاها لم يدكون لمجال الاماره ومين اللي حيبقى الرئيس ولا حيبقى الغفيل ولا حيبقى السواق ولا حيبقى وزير الداخليه والخارجيه والماليه وانما بات يدكون ليلتهم ايهم ينال هذا الحظ العظيم والشرف الكبير وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما اصبح النبي عليه السلام غدوا عليه يعني ذهبوا اليه في صلاه الفجر مبكرين ما استنوش لما الشمس تطلع وانما ارادوا ان ينالوا هذا الشرف قبل طلوع الشمس رضي الله عنه ف فلما اصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر فقال اينا علي ابن ابي طالب قيل هو ارمد اصابه رمض شديد فدعي به فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فبصق في عينيه فبرئت ان لم يكن به يقول العلماء والبصق بلا قراءه ورقيه هذا خاص لانه لا يتبرك لا يتبرك بريق احد بدون رقيه لا ولا مع الرقي الا بالنبي عليه الصلاه والسلام ما ذكر الحافظ ابن حجر في باب التحنيك واظن في هذا الموضع ايضا اننا نريد التبرك ب آثار الصالحين هذا غلط ابن حجر ابن حجر خطاه علماءنا ومشايخنا ومثل وقع من النووي ابو زكريا في شرح صحيح مسلم ومثل وقع للذهبي ابو عبد الله ابي عبد الله في في تراجم بعض الرجال في سري علامه النبلاء قالوا هو من يستنطر عند قبره الرحمات وهذا غلط وبدل ما يعلق على هذا الارناؤط في تحشيه وتعليقي وتحقيقي سري علامه النبلاء زاد الطين بله فذكر شيئا من ذلك هذا غلط التبرك باثار الصالحين غير المنفصله عنهم او المنفصله عنهم بدعه وذريعه للشرك وبالمناسبه من القاضي الخاطئ قول بعض الناس جينا لنبارك لاخينا في الزواج او في العقيقه هذا لفظ غلط كلمه نبارك خطا وانه يقال نهنئ او يعني نسعده بمجيئنا ومجيئنا وما شابه ذلك ويقول نبارك كما نبع عليه علماؤنا ومشيخنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة من الله والتبارك يقول لله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان وهذه الكلمة ربما انتشر في أوساط يعني بعض إخواني السلفيين ينبع عليها التبارك من الله والبركة من الله كما في الحديث البركة من الله ولذلك قالوا للعلماء مثلا أو طلاب العلم تبارك علينا وزرنا هذا اللفظ غلط التبارك من الله عز وجل وعده وكذلك من الفضل الخاطئة ما يذيل به بعض الناس رتائله وكتاباته مثلا للحكام أو أو لبعض إخوانه يقول مع خالص الشكر هذه اللفظ غلط خالص الشكر لا يكون إلا إلا لله سبحانه وتعالى لكن مع وافر الشكر والشكر او جزيل الشكر او كثير الشكر مثلا ما فيش مانع لكن خالص الشكر لا يكون اخلاص الشكر الى الله عز وجل وحده سبحانه والذي له خالص الشكر هذا لفظ خاص ايضا يعني بالمناسبه قالوا بعض الناس لما يقدم عالم مثلا زي الشيخ الفوزان او ابن باز مثلا او ابن عثيمين يقول وشيخنا غني عن التعريف ولما قال مقدم في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانطفض الشيخ ابن عثيمين وقال لا تقل هذا لا تقل هذا هذا غلط الغني عن التعريف هو الله وحده ولما جاء بعض الطلاب عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورد أن ينظم قصيدة في فضائر ابن عثيمين وحق له ذلك امام فحي مفسر اصول تقي رحمه الله فقال يعني ان الصحوه ما دامت لا زالت بخير ما دام ابن عثيمين فينا فقال يا ولي لا تقل هذا هذاك الله فلا تقل هذا وقال ابينا قال لا خلاص توقف توقف نعم اقرا اقرا اقرا, اقرأ الكتاب الذي كان يقرا فعلمائنا لا يحبون المدح ولا يحبون الاطراء في المدح وهكذا يجب ان يكون العالم نعم فحاصر فحاصر عثمان البغاه وقتله رضي الله عنه الله مع كل هذه الفضائل قتل عثمان وعلي رضي الله عنه كما قلت لكم هو قال لا نساء ما تكون مني وزاتها هارون من موسى وفي بكاء السبعين رجل وايضا تاسف علي على فوات هذه الطاعه ذلك على صحه القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله من علامات صحه القلب تاسفه على فوات الطاع اذا فاته شيء من الخير يتاسف ويكون في حزن اليوم الذي لا يصلي فيه الفجر يجد قلبه حزينا فيه الم واليوم الذي يصلي فيه الفجر في المسجد يعني سعاده وانشراح صدر هذه علامه على صحه القلب وسلامته وما اذا كان يوم صلاته للفجر جماعه ويوم ترك الجماعه سواء فهذه علامه على مرض القلب ولا صحته على مرض القلب بل قرب موته واعاذ بالله ما شاء الله سلامه والعافيه ان يكون يوم الطاعه ويوم المعصيه سواء هذا دليل على مرض القلب والعياذ بالله اساله السلامه والعافيه واذا الانسان شرح صدره للطاعه ويسعد ويفرح والمقصود بالفرح الفرح الذي فيه شكر الذي قال الله به قل بفضل الله ورحمته فبذلك فل يفرح هو خيط من ماء اما الفرح الذي يرتك الاشر والبصر فالله لا يحب قال سبحانه ان الله لا يحب الفاريحين نعم اه دي قصه هارون ابتغى فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تن قال الله عز وجل قبلها اه ان قارون كان من قوم موسى بالغ عليم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه ولا تنو بالعصره القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح المقصود بهذا الفرح الذي يؤدي الى الشر والبطر واما الفرح المحمود في قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليصرحوا هو الفرح الذي يؤدي إلى شكر النعمة والفرح بالطاعة نعم وفي قصة علي رضي الله عنه في فتح خيبر في صيح مسلم عن أبي هيره أن عمر رضي الله عنه قال فما تمنيت الإمارة إلا يومئذن فقط يوم واحد بس تمنى عمر فيه الاماره يوما انقال الرسول لا عصينا ضايه ابدا رجلا يحب الله اصل وعمر لو مسك الاماره ماذا يغنى به الا نصره الدين واقامه الحدود ولكنه ما تمناه عمر ولذلك اهل الفضل والعلم لا يتمنون الولايه وانما يرجون الولايه الولايه وهي الامره والسلطان لا يحرص عليها اهل الفضل والعلم وامما الولايه بفتح الواو وهي الحب والنصره فهي مطلوب قال سبحانه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا فكانوا باياتنا يوقنون فالامام في الدين يطلبه اهل الايمان وجعلنا للمتقين اماما وامما الامره والزعامه فليس من شأنهم ولا يحبونه مستسلم وعمر قال ما تمنيت الاماره الا يومئذ يعني يوما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لذلك قال عليه السلام من طلبها لا يعطاها وقال لابي ذر انك رجل ضعيف نعمه المرضعه وباسه الفاطمه يعني ابتعد عن هذا وعرض القضاء على بعض علماءنا وبعض مشايخنا عرض عليه الإفتاء فأبع قال من قضاء عرض على الشيخ بن عثيمين فرمى تانا النبي عليه السلام قال القضاءة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة يعني القضاء تلتم في النار وتلت في الجنة والاثنان في النار قال العلماء رجل قضى بغير الحق ولو وافق الحق فهو في النار والثاني عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار يعني الذي قضى على جهل وإن أصاب الحق هذا في النار والذي قضى عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار ولذلك لو سئلت في مسألة وأجبت مثلا ثم حصل عندك شك في الجواب فورا اتصل بالسائل فقل يا أخي أنا أجبتك بكذا ولا تنشر عني هذا فإني أحتاج إلى مراجعة المسألة هذا ليس نافلة ولا ورعا ولا تقوى وإنما هذا أمر واجب فرض ألا تجيب وعندك أدنى شك أو لو وقع في قلبك شك بعد أن تجيب لابد أن تبي هذا أمر واجب لكنك ستسأل أمام الله وصد كما يتعلق بأكل الحلال والحرام والأرزاق قد يأكل هذا الشخص وقع على فتوىك حراما إلى أن يموت وقع وهو فيه عافية وأنت تعذف في النار وهو يأكل حرام ولا يؤخذ لأنه سائل وهو عامي مثلا مقلد يأكل حرام وأنت تدخل النار بسبب أكله الحرام ولعزب الله نعم خلاص حول الطائد الرجل مثلا الرجل أو الرجل اذكرتكم ان بان قال ما اذا قال ان سال شخص دخل بيتي من العلماء او حافظ للقران او طلاب علم مثلا حصلت لنا البركه ان كان يقصد بالبركه بركه الفعل يجوز العلم الذي في صدره والقران الذي في صدره يجوز اما ان كان بركه الذات ذات هذا الشخص فذا لا يجوز الا بالنبي عليه الصلاه والسلام وعليه يحمل حديث اسيد بن حذير عند البخاري في الصحيحه لما حبست عائشة رضي الله عنهم الصحابة ولا ماء فقال أنزع الآية التيمم فقال وسيلة بن حضيص رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آلة أبي بكر فهذه البركة بركة بركة ايه بركة الفعل بركة الفعل بركة الفعل يعني المعارف يعني يحتاج الى أن المقصود بغني عن التعريف لانه معروف لدى كل احد نعم يعني الاسئله احنا اتفقنا على اسئله شيء معين في اول الدرس فاخر الدرس اسمع انت اسمك ايه محمود محمود لا تسال اكتب السؤال نعم عشان ما نخربش يقول عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حل انا ماده ذاكره الصحوه دي كل اللي فاتت انا افتح الاخ المجال يعني بكيه ده نسيت الشرط ده نعم نعم قال بصوت هو ان الله وان هم ورؤوس لا راضين فيهم على نور وارجو الاخ الجديد وعايز يسهل يفهموه عشان ما يزعلش ده جاي جديد ويعني لا فاهم ما يعرف هذا الشخص فاهم اللي جنب يقول له يعني ايه يفهمه الوقت نعم وانهم ورسل قريب فيه على في نور من نور تنصره سعيد وسعد ونور عظيم ومطعه وعلام مفيد للمسلمين ومرشده نعم سبق الكلام على قوله على نجب الفزوس وانها النوق في الجنه من غير لحم ودم يتمتع بها اهل الجنه والجنة ليس فيها تكليف وإنما فيها تشريف وفيها تمتع بنعيم الله جل وعلا في الجنة أصدر الله كما جمعنا في هذا المسجد مسجد الإحسان في بنها بطى الغربية خليوبية أن يجمعنا سبحانه وتعالى في جنته ودار كرامته مع نبينا عليه الصلاة والسلام أو تقولون أيها الإخوة أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا أنا والله لا أشك أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا لا أظن أن شيئا يوصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أفضل من القرآن والسنة والعلم النافع ما أظن أبدا ولذلك كان أول ما أمر الله به نبيه ماذا أه اول ما نزل من الوحي اقرا الى ان قال الذي علم بالقلم وهي اداه العلم والكتاب فديننا دين العلم لا بد اول شيء العلم اول طريق السلفيه العلم واول طريق اتباع الحق العلم وليس الجهل بالنور تشرح يعني تشرح تذهب وتجيء حيث شاء لما ذكر الخلفاء الاربعه رضي الله عنهم ذكر هنا بقيه العشره فقال سعيد وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر ابن الخطاب وزوج اخت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وسعده بن ابي وقاص الزهري رضي الله عنه وابن عوف هو عبد الرحمن رضي الله عنه من اثرياء الصحابه من منفقين في سبيل الله الانفاق الكثير رضي الله عنه وارضاه سلمان بن عوف معنه ولما جاء وهاجر من مكه مهاجرا فقيرا وقال له سعد بن الربيع هذا بيتي انظره اشتره بيني وبينك نصفين وهذا مالي اجعله بيني وبينك نصفين ولي زوجتي لي زوجتان اطلق احداهما وتعتد لتزوجها غايه الايثار كما قال الله عز وجل والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤذرون على انفسهم ولو كان بهم قصص فقابل هذا الايثار الذي لا اعلم ان الامه رات قبله ولا بعده عزه نفس عبد الرحمن بن عوف فقال داعيا لاخيه البركه بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على سفر اليهود وتاجر وربح رضي الله عنه واسرى ثراء عظيما رضي الله عنه وارضاه هو الذي تقاسم ماله والفروس ولا سعد ها رحمة بن عاو ها لما مات تقاسم الناس ماله بالفروس والذهب من ماله رضي الله عنه ادرم انه جاء فقير ولما ذاه وتاجر وجاء روي عليه اثر المال وروي به اثر السفره يعني نوع من الطيوه يعني يعني وجود المال مع عبد الرحمن بن عوف فقال قال اني تزوجت يا رسول الله قال اولم ولو بشاء لما جاك احد يقول لك اي خبر وفيه سنه بينه والسنه جاك مثلا طالب علم عندك وقال تزوجتي ولدا بينه والسنه في بارك له بما جعل السلف حسن وغيره وبين والسنه في في في الموجود فيما جاء في مجال كتاب ابن القيم رحمه الله تحفذ الوجود في احكام الموجود وغيره من كتب العلماء وابن عوف وطلحه وهو طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وعامر هو ابو عبيده عامر بن جراح الذي قال فيه نصر بن عبيد امين هذه الامه وعامر فهر من فهر من اجداد النبي عليه الصلاه والسلام ومن اباء القرشيين يشترك ابو عبيده مع النبي عليه الصلاه والسلام في جده فهر قال والزبير الممدوح وهذا هو السادس الزبير بن عوام رضي الله عن حواليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ابن من ابن عمته هؤلاء هم السته مع الخلفاء الاربعه يصيد على ال10 هم افضل الصحابه وكل هؤلاء ال10 من قريش من اشرف الناس قريش نعم جادور طبعا في الوقت اللي احط اللي على المساء فوق ولا هذا والله في الدراسه نعم على لا طب نستطر شويه عملنا وصلنا وبدانا لانشر نعم كان قال ربنا وانشر الضوء في الصحات التي كلين ولا تكونوا طعانين للتعيب ولا يرهب استغفرنا القوي المجيد بفضله وفي ذاته تاتي الصحات التي تنح نعم لما ذكر رحم الله تعالى العشرة والعشرين بالجنة وقبلهم الخلفاء الاربعه شرع في بيان موقفنا من الصحابه اجمعين فقال وقل خير قول في الصحابه كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح موقف السنه والجماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام حبهم جميعا والرضى عنهم وولائهم رضي الله عنهم جميعا في جميع الصحابه لا ود المدحهم والثناء عليه ما عدا اعطائهم العصمه رضي الله عنهم ومن الذي يطعن في الصحابه ويعيب الصحابه رضي الله عنهم فهذا رجل سوء وصاحب غرض وهوى مهما اظهر السنه وحب السنه وطعن في الصحابه اعلم انه رجل سوء انه رجل سوء ولا كرامه له من قال في الاقرع ابن حابس مهبول هذا رجل سوء اذا لم يرجع ويتوب والعياذ بالله من سب الصحابه والعياذ بالله كفر من سبهم جميعا لدينهم كفر والعياذ بالله لماذا يكفر لماذا لانه مكذب بالقران الذي مدحهم وزكا كذلك مكذب للسنه والعياذ بالله فقد ولذلك علم ابناء ابي داود فقال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم يبقى الوحي نطق بفضل الصحابه ولم يذكر عيوب الصحابه لان حينما نقول انهم ليسوا معصومين معناه ان لهم عيوبا فما لهم عيوب رضي الله عنهم فالوحي لما نتفقد بالعيوب ولا ب بمدحهم بالملح فقط ولذلك نحن ولله الحمد سلمت أيدينا مما وقع بين الصحابة من تقاتل واختلاف فيما وقع بين علي ومعاوي أو غير ذلك فنحمد الله سبحانه وتعالى كما قال علماؤنا ومشيخنا على ذلك يعني أن أيدينا لم تصب من الصحابة شيء ونسأله سبحانه أن يسلم ألسلتنا من الخوض فيه هذه نعمه عظيمه ان يسلم السلف من لسانك من اول الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم بإذن لانه من طاعنه في العلماء لابد ان يمرض قلبه قبل موته كما قال ابن عساكر في مقدمته وعاده الله في من تنقصهم يعني العلماء ان يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب حتما ولا بد ان يمرض قلبه قبل الموت ما شاء الله السلامه والعافيه وهذا والله رأيناه عيانا ما من احد تنقص اهل اتنقص اهل العلم الا و عينا مرض القلب والانتكاس انتكاسا في حاله نعوذ بالله من ذلك قد نطق الوحي المبين بفضله وهذا كثير في كتاب والسنه قال سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال سبحانه إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديه وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم تراه مركعا ساجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوه من اثر السجود فالوحي بالكتاب والسنه لا تغرب فضله الصحابه وفي السنه قال عليه السلام وفي القران ايضا قال الله ليغي ربهم الكفار وهذا في دليل على كفر من اغتاب من الصحابه كما قال بعض علماؤنا وشيخنا الغير من الصحابه علامه على الكفر لئن الله قابل ليغيظ بهم الكفار فكل من اعتاض منهم او ابغضهم فهو فهو كافر والعياذ بالله وفي السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني كما في عمران عند البخاري وصحيح ابن حصين ان النبي عليه السلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عليه السلام لا تسبوا اصحابي ولا الذين نفسي بيده لو اوفق احدكم مثله احد ما وفى مدة أحدهم ولا نظيم والاتفاق من عقد وقول الجماهير ونقى الاتفاق على ذلك أن كل صحابي أفضل من جميع من أتى بعده أفضل من سائر التابعين حتى من أقيم عليه الحد كماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة أفضل من, أو من كل من جبعه لأنهم نالوا شرفا لم يشاركوا أحد في الأمة فيه وهو شرف صحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم واما ما جاء من قول رسول الله لعمر اذا لقيت عويس القرني فثناء الدعاء فهذا لا يدل على ان عويس افضل من من عمر وايضا لما كان عمر يطلب من الاسود بن يزيد اذا صلى عمر الكسوف عفوا الاستسقاء يقول قم يا اسود بن يزيد فدع الله لا يدل هذا على ان اسود بن يزيد افضل من من عمر هذا بالاجماع لا شك فيه ولكن قد يكون الانسان فاضلا في باب ومغظورا في ابواب اخرى فلا يعني كونه فاضلا في باب انه افضل من جميع الجهات وفي سائر الابواب فانتبه لهذا وتيقظ له قد يكون طالب علم مثلا برع في مساله يعني وحافظها علما اكثر من الشيخ الفاضل لا مانع ولكن هل معنى ذلك انه اعلم من الشيخ ابن باز على وجه الجمله لا ليس الامر كذلك